وقل لكم فيها <تصفيق> ما تبزعون السلام اتركيه وحده الله لا Yeah, son, you yeah. yeah. yeah. ذا النور السنيها من ذكر امتي التي يا إذا الذي بليك وبيلى رضى رضوك إن ربي الحميد رب العزة إلا الذي يا را و نکنیم आ आ की न لا تسجد للشمس ولا للقمر، لا تسجد للشمس ولا للقمر، يسجد. لا تسجدوا للشمس ولا للفضل فالذين عند رفتك يسبحون له بالليل for رَحَمَنَوْا مَا شِتَّ وَلَمَّا شِتَّ إِنَّا غُلُبِيَ مَا تَعْمَلُونَ <تصفيق> <تصفيق> إن الذين تقووا بالذكر لما جاءهم وإن الله بصل من ما خلقت إلا أرسل من خلقه إن ربك الذي يعطيه سوء وَالَّذِينَ آمنوا هُدَى الْمُعْشِكَةَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِ وَقُّرُهُ عَلَى خیلی سوال من مکاری داری وَا لَا لَ سَادَ اَتَّحَدْنَا وَلَا the mm -hmm. فالعامل صالحا مرفا لحسي ومن ساء فعلينا وما ربك تغى الله لله لأنه يرد علم السام وما تخرج من تبارد من مالذات وما تحذل من تبارد من تبارد من لا دیو دی الله لا